الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسون كتاب الله وتدرسون وفيما بينهم إلا نزلت عليهم مستفينا وغشيتهم الرحمه وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن إشفاع للعبد يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورثل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها فنصل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يا خلنا أرب وخلاص بعد منف من تبقى من إلى شيء فهو حق من الحديث في بعض هنرجع للكلام اللي قاله الشيخ طبعا غالبا في أخوة طبعا مذاكره النون الساكنه والتنوين كويس واهتم المدود كويس واحكام الميم يعني بالنسبة له التجويز سهل جدا وفي يا لسه اه ولسه في اخوه كده مبتدئه نصر الله سبحانه وتعالى نتقبل منا ومنكم هنراجع اللي قالوا الشيخ الشيخ اعطاكم إيه قال لكم سكت ذاكر يا حضره الشيخ ان الشيخ اعطاكم يا اخوانا احكام النون الساكنه والتنوين وايه تاني الاستعاذة والبسمله ومراتب القراء، مراتب القراءة آه. و... وأوجه ما بين الصورتين أحكام الميم طيب وخدته أحكام اللام اللامات السواكن طيب طب نعمل مراجعة كده مثلا على... نبدأ من الأول كده حتى مراجعة من أول درس اللي هو باب الاستعادة الاستعادة يعني أحكام الاستعادة تركز كده معي تصف أحكام الاستعادة مذكرين نحكي من الاستعاذة كويس، ها الرجال لك أنا طبعاً طبعا من الاستعاذة، وغالبا ممكن تسمع حاجات جديدة أنت ما تمعتش، مش مش مش الشيخ يعني، فأنا قرأ على الشيخ ما يالعشرة من الشيخ يعني، أه... فاحنا نحاول كده نراجع مع بعض نحكي من الاستعاذة. ما معنا، أنا أخوكم في الله محمود العبروس مدرس كيمياء، خد هذا، ومعي جد التخصص في القراءات من معهد القراءات، وسنه ربع كليت القرآن الكريم الترم الثاني. فمن لقى على الشيخ العشرة مع العشرة من الشيخ عبد الحميد سفانسون ومع العشرة من الشيخ المستاذ علي رحمة الله مع العشرة من الشيخ مستباح مردو الصورة ما معنى الاستعارة ركز ما معنى وما الفاضوها وما مراتبها وما محلها بالنسبة للقراءة ومتى يظهر ومتى يسر بها يعني ومتى بها وما حكمها مش كل الكلام ده العناوين دي كلها انت خدتها بس برجع لك كده بسرعة عشان ننتقل لبث ثاني وهران ان شاء الله ما معنى الاستعاده الاستعاده مصدر مصدر استعاده عارفين يعني مصدر يا حبايبي مصدر يعني ايه بالراحه كده بص المصدر ما دل على الحدث مجرد من الزمان مش فاهم برده صل على النبي عم اكل فعل ماضي فاكر كده ولا يأكل ياكل فعل مضارع كل طب اكله ادي مصدر بقى مالهوش دعوه بالماضي ولا بالمضارع ولا ايه بالامر لعب ماضي يلعب طب العب طب لعب ده. ده مصدر بقى يعني ايه مصدر بقى ما يدل على الزمن مجرد ما يدل على الحدث مجرد من ايه الزمن ملوش دعوه بالمضارع ولا بالماضي ولا بالامر يستعيد مضارع استعاذ استعذ امر طب استعاذك ضبط خلاص كده يبقى دي ضبط والاستعاذة بالراحة كده يعني الاستعانه طلب العون من الله سبحانه وتعالى طلب العيان طلب العود خد بالك من الله سبحانه وتعالى كالتعين بالله سبحانه وتعالى على الشيطان الرجيم اثناء القراءة فالاستعاذة يا جماعة والكلام عليها ماخوذ من قوله تعالى في سورة النحل فاذا قرأت الكرآن فاتعب بالله من الشيطان الرجيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قبل ما تشرح في قراءة الكرآن ها استعين دي على الشيطان الرجيم فنحن قبل الشروع في القراءة بنستعين بالله سبحانه وتعالى على الشيطان الرجيم فالاستعاذة بتتوي كلمة ايه الاستعانة استعاذة استعانة طلب العيادة طلب العوز الاستعاذة كما قلنا مأخوذة من قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طلب بقى مع الآية دي شوية كده أول حاجة خلاص عرفنا معنى الاستعاذة يعني الايه الاستعانة طلب العوز من الله سبحانه وتعالى أثناء القراءة فضل طيب لو قلنا ما حكمها حكم الاستعاذة خطان على الشيخ امم جمهور العلماء على ان الاستعاذة قبل القراءة ها مستحب خلاص ولكن قال بعض العلماء انها واجبة تعال بقى نتكلم واحده واحده كده اسمع معايا بص معاي حبيب قلبي فاذا قرأت قرأت ده ايه فعل فعل امر ف... لا فاذا قرأت ده فعل مضارع القران ها؟ خلينا بقى في كلمة ايه؟ فاتعن أمر فمن قال بالوجوب قال أن الأمر يفيد الوجوب صحي كده قال ليه؟ تمام أن جمهور العلماء قالوا على أن الاستعاذ قبل القراهة مستحب طب إيه بقى مستحب فما في فعل أمر هو وإحنا طول عمرنا عارفين اللي فعل الأمر ها؟ يفيد الوجوب جمهور العلماء ردوا قالوا ايه؟ قالوا ايه يا حبيبي؟ ليس كل أمر في القرآن وفي دلوجه قد يكون أمرا ولكنه للاستحداث تبت ديني المثال بس عشان قلبي يستريح كدا. قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاته فانتشره في الأرض تب ايه فردان عزعت في الجامعة أبقى قاتل ايه فردان مؤتاكف ايه فردان هقعد لحد صلاة العصر يبقى العمر هنا ايه ها؟ الاستحداث قال الله سبحانه وتعالى والتشهد شهيدين من تبقى ابن أمسنا مش عايز أستشد حد قال الله سبحانه وتعالى فإن أمنا بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتون من أمانته وليبتق الله ربه يبقى ليس كل أمر في القرآن يفيد الإيه الوجوه ولذلك حمل جمهور العلماء الأمر في هذه الآية على الإيه الاستهدأ. نقول بقى ما حكم الاستهداء قال بعض العلماء أن حكم الاستهداء الوجوب لأن الأمر يفيد الوجوب ولكن جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحب وقالوا ليس كل أمر في القرآن يفيد الوجوه واستدلوا مثلا بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واتشهدوا شهيدين من بجالكم سؤال دي جمعا ثلاث طيب سؤال احنا حكمها ومعنى الاستعاذة ما محلها بالنسبة للقراءة يعني قبل القراءة ولا بعد القراءة يعني القراءة. طب نقرأ كده الاية مع بعض كده وركز ركز ركز معاية فاذا قرأت فاذا قرأت فاذا قرأت القرآن فاذا قرأت القرآن انت واخد بالك السؤال بتاع ده مش اي كلام يعني فاذا ها قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهر الآية لو أما تخلص إرآية تقول إيه أعوذ مش هو ده ظاهر الآية غير كذا ما هو فإذا قرأت يعني خلصت إرآية وأريد قول الحمد لله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الله الله الله هذا ظاهر الآية بيقول للاستعذة بعد القراء ما عن الأداء العملي للاستعذة ايه بقى, ايه بقى ايه الموضوع بقى <تبعين> فاذا قرات القران معناها اذا اردت ان تقرأ القران ها <تبعين> يبقى عند القراء فاذا اردت ان تقرا القران ده ما اقول لحضرتك ايه اذا اكلت فتم الله تم قبل الاكل ولا بعد الاكل قبل الاكل طيب طب ايه اذا اكلت فتم الله اذا اردت ان تاكل ها فتم الله تعالى كده ولا نزل ابنك كده نزل يلعب كوره مثلا ولا يلعب في الشارع تقول له ايه آآ آآ لو لعبت تبقى تلبس حاجه في رجلك عشان ما تتعورش يعني ايه لو لعبت بقى يعني خلاص تلعب ولا لو عايز تلعب صح كده ولا ايه يبقى الكلام قد اذا اراد ان يقى خلاص كده يا حبايبي نقول من تاني بقى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قرأت قول كده بسرعة عشان نخلص يعني اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى ونا نحلها بالنسبة للقراءة يا عم لا مستحبة جي حكمها قبل القراءة. كل العلماء وكل أهل الأداء وكل القراء وكل الرواة على أن الاستعذة قبل القراء وليس إيه، ولا استد بعد القراء. إلا بقى واحد اسمه ابن قالوق ده من الطرق الطيبة كان بيستعيد إيه بعد ال القراءة. إيه عم، ولدك لا يا عم مثلاً من أفضل الأعمال قراءة القرآن. وأنا خيف بعد ما قرأ القرآن إيه الشيطان يوسويت لي ريا كذا يعني الثواب يروح. فبعد ما خلص كرّبو إيه يعني يا رب احفظني من الشيطان الرجيم والسواب ما يروحش يعني لكن كله اهل الاداء على ان الاستعادة قبل القرآن تعالى نقول ايه تعالى نقول وما الفاظها لالله حبيب قلب حال وقف بقى معايا كده اعوض بالله مش طرقين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فاذا قرأت القرآن فاتعب بالله من الشيطان الرجيم صح كده احنا بنعمل ايه حبيبين فاتعن فعل الامر بنجيب على فعل الامر بنقول ايه اعوذوا وبتكمل ما ورد في سورة ها اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم وده اللي عليه الحذاق والمهرة من اهل الاداء ايسى اللفظ واسهى اللفظ في ها اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم اللوز كده ده ايسى اللفظ طب افرض واحد يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جايز ولا مش جايز جايز, جايز. يقول كل الايمان الشاطئ وان لا يضر وانت جده وانت جده لربك تنزيها تنزيها فلت مجهلا كانت كلمات تعليل جدا وانت جده ها لربك تنزيها فلتا ايه مجهل يعني واحدا اعوذ بالله استميل عليني من الشيطان الرجيم لتا مجهلة يعني لا توصف بالجهل تمام. يبقى ايه يا جماعة الحزاق من اهل الاداء والمهر على ان عيفا اللفظ ما اتى في سورة النحر طب ايه اليسر بتاعه حتى لي ايه اليسر بتاعه وايه بتاعته الكلمات وكلة الحروف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير ها اعوذوا بالله سميع عليم من الشيطان الرجيب. انا والله يطرف. ومين اقل الكلمات وحروف. لا ولا نية. لك اريدك عبد الشيخ ما القراءة من قرأ حرفا من كتاب الله. لا وحثنة. والحثنة ايه? الى صباح لا اقول الف لام بيم حرف ولكن ايه? نقول الاستعادة ليست من ايه? من الكرآن. ولذلك عادينا تختفر عشان تخش على الكرآن والعدات بقى يعد جامد لكن في الاستعادة عددنا ما بيعدش جامد لأنها ليست ايه؟ يا شيخ مش كرآن؟ اه خد بالك اصلا انا عارف الموضوع الممكن يلتبس عليك الآية دي كرآن ها؟ الآية دي ايه؟ كرآن في صورة النحلة لك انا بنقول ايه يا حبايوي؟ ثاني الموضوع الآية دي متواطرة في الكرآن في صورة النحلة لكن انا بنقول اعوذ بالله من الشط ولكنها ايه دعاء ايه الدليل على كده اللي هي مش قرآن لا ولا اللفظة هل مكتوبة في المصحف مكتوبة قبل كل سورة عز بالله مشتر جيم لا والصحابة كانوا حرسين جدا لا يكتبون في المصحف الا ما هو ايه قرآن ويا جماعة لو قرآن ما ينفعش انا اقول لفظه حدثتك تقول لفظ تاني ولا ايه رأيك ينفع انا اقول عز بالله مشتر جيم وانت تقول لي عز بالله التمال عليم مشتر جيم وفي الاخر تقول لي قرآن لا اتبع لازم انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وده كتير منا بيغفل عنه اللي انت بتتحضر نيه الدعاء تمام ايه اعوذ من الشيطان الرجيم وخشع على الراه طول اعوذ من الشيطان وكده مش مش راخد ده اللي هو ايه ربنا سبحانه وتعالى لا ما تيجي تقرأ الاستعاده بالراحه وتتشعب ايه يا جماعة مقام الايه الدعاء اللي انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وفي خشوع وفي ادب من اداب الدعاء فهمت حضرتك هو ده وإن تزد لربك تنزيها فلت مجهل يعني ايه فلت مجهلة يعني تصد الجهل يبقى ممكن واحد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا انا ابو يبقى والشيخ بتاعي معلمني اعوذ بالله السميع العليمي من الشيطان الرجيم نقول ايه وإن تزد لربك تنزيها فلت مجهل ولكن الحزاق من اهل الاداء على ان ايصر لفظ واتهل لفظ ما اتى في صورة اللحن لقلة كلماته وقلة حروفه سهلا سهلا الله طابع جميل يبقى لابنا كلمة فاستعب لكلمه ايه اعود اعود اعود جميل جدا جدا بقى يعني ممتع بقول لحضرتك حاجة طلعنا بعمل اما اقول اكتب تقول لي تقول لي كتب او تقول لي ساكتب أو تقول لي أديني بكتب بعد كده الايه انه يدل على سرعة الاستجابة لا تكتب ايه اديني بقى يا عم ولا كتبت ما كتبت يبقى الامر ملوش لازمه بقولك بيبورك بيقولك اكتب وانت كتبت أديني متلبس بالفعل صح كده ولا لا اديني بكتب صح كده ولا لا اه يعني بيدل على الاستمرار والتجدد أديني بكتب اهو فربنا بيقولك ايه فاستعذ فاستعذ يبقى لإجابة ايه لا من اللي قال لك أعوذ لا استعذ او استعذ والله اللي بيجي متأخذ بفوتو ظهر حاجات حالة لان مميش ايه يا جماعة قول من تاني اه فاستعذ جاوب يلا استعذ او استعذ او اعوذ قدني متلبس بالفعل فكلمة أعوضه تدل على أن الإنسان متلبس بالفعل ربنا أمر بسرعة استجابة قديني أعوضه واحدة كمان لماذا سؤال جميل جدا والله لماذا لم نستخدم فاستعذ الإجابة بتاعتها إيه تعذ أو استعذ أو أعوضه مش معنى استخدمنا أعوضه قلنا على أن الإنسان متلبس بالفعل إيه كمان حد يعرف وقل ليش معنى استخدمنا كلمة أعوضه ولا اجتمرارية ولا نحوية ولا فلسفية ولا عربية ولا اي حاجة لان الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا هذا اللذب قل اعوذ برب الفلق تستعين بربنا اقول ايه اعوذ برب الفلق قل اعوذ رب الناس وقل رب اعوذ بك من هما زد قالت اني اعوذ بالرحمن منك عرفت احنا ليه بنقول اعوذ؟ عشان ربنا هو اللي علمنا اعوذ صحك اللي علمنا قول من تانى يا حلي بص يا اخي الفاضر معنى الاستعاذة الاستعانة طلب العياذ او العوض الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ما يحقب الاستعاذة لا اقول بقى كلام حلو عشان تشرح تجويد احنا بنشرح لك عشان تبقى انت مدرس تجويد يعني قال بعض العلماء على انها واجبة لان الامر يفيد الوجوب. ولكن جمهور العلماء على ان الامر هنا للاستحباب لان ليس كل امر في القرآن يفيد ايه الوجوب. وعطنا اي امثلة. قبل الاراية ولا بعد الاراية. يا عم فاذا قرأت. يعني ايه بقى فاذا قرأت. اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعف بالله من الشيطان طب ما الفاظها? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقولت أعوذ بالله التميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تزد لربك تنبيها فلست مجهدا فالتعب الأبناء خلنا أعوذوا تدل على أن الإنتان متلبس بلايه في الفعل وإيه كمان حبيبي لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا ذلك طيب بعد كده نقول ومتى يظهروا ويصارو به يعني متى يظهر بها ومتى يصروا به يظهر بالاستعادة في المحافل زي ما شكلك وفي مقام الايه التعليم يعني انا هقرأ هذا الرقم هتقرأ وراي أو أنت بتقرأ حد هو يقرأ ورا بنقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ينصت السنة ويعرف اللي في القرآن سيطلع وبعد كده يبدأ ياخد الجلسة بتاعته الكويتة ويحسن الانصات للقراء يبقى في مقام الإيه التعليم. او في الايه? في المحافظة. مقام التعليم. اعوض بالله من الشيطان الرجيم عشان الطلبة تسمعك وتشوفك وانت بترقاط الهمزة وبتطلع لسناك في الفيديو والشين والتفشي والكلام اللي بلاك منه ده. في غير هذين الموضعين يظهروا يا قصدي ايه? يصروا بلايه? بالاستعادة. ثالي الكلام او ليه? خلاص? خلاص. متى يظهر بالاستعادة? وعند التعليم. خذ بالك بقى. وخذ واحدة كمان. وإذا كان القارئ يقرأ في حلقة وكان هو المبتدئ يبقى يبغى واحد في الحلقة هو ليه؟ لا ما طلعه استعير، بس هو اللي يضرب ليه بالاستعير خلاص كذا؟ وفي غير هذه المواضيع يصر باللي بالاستعير تف الصلاة، أمرنا ما سمعنا شيخ ااا بالتعيد جهرا هو ممكن ببسم قبل الفتحة جهرا خلاف بين العلماء وكذا يعني. اما نيجي نتكلم على البسمله نقول كل ده ان شاء الله فتبقى حضرتك لكن ما تعالى حد ايه بيجهر بالاستئاذ وما ينفعش الانسان يظهر بالاستعاده ليه ليست بقرآن ولكنها ايه يعني انت اما بتيجي تقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي العلى بيحطوا لك الميكروفون عشان الناس تسمع وبعد كده مع مرور الزمن لو الايمان بيجهر بالاستعاده مع مرور الزمن لو جاء ايمان تاني قال بسم الله الرحمن الرحيم قال له ايه انت نسيت ايه صح كده ولا ايه يبقى الجهر بالاستعادة في الصلاة يلتبث على المصلين القرآن بغير الايه يلبث على المصلين القرآن بغير الايه القرآن صح كراء الليه صحي صحي كراء لك ونتبهو يا شيخ ما هوولها بصوت عالي يعني عشان السرحان ياخد باله اللي ايه الامام ايه هيكره ايه رأيك ما ممكن واحد يتناموا منقول عزونا الشراجين يعرف اللي في صلاة لم يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة كمان ما لم تنبهوا تكبيرة الإحر على أن الطلاق بدأت ده بات تدور عليه عند السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اخ ده انا وحش قوي ده انا فرحان مرجع ان شاء الله بي ايه اركض من لم تنبيه تجبيرة الاحرام على أن الطلاق بدأت ده خلاص خلاص يا جماعة تأتي الكلام متى يجهروا بالاستعادة في المحافل وعند التعليم واذا كان القارئ يقرأ في حلقتين وكان هو المبتدئ في غير هذه المواضع يصر بالابتعاده خلاص يا جماعه فكان واحد مثلا في موضع يصر بيه في يصر في هذا الموضع بالاستعاده راح جاهر على لي واسم ايه لا ده دي كل دي وجوه ادائيه كان دافعها اهل الاداء من الايه من القراءه ومن الروايه فاهمك يعني لا يترتب على ذنب ولا ايه ولا اسمع بعد كده بقى يا حبايبي قبل مراتبها ماذا لو قطع القراءة عارض اجنبي او عارض يتعلق بالقراءة جلح بيك اه لو كان العارض ده ما الشيخة قالك لو كان العارض يتعلق بالقراء عندك ناس القراء اللي تستقنف بيه بيستعالة يعني لو قلت لك الحكم هنا تقول لي اضغم اظهر معنى الآية تاني يعني كل ده يتعلق بالقراء فلو قطعت القراء جالك عارض قهري زغطة كده يعني اعطت مثلا يبقى بتستقنف القراءة بدون ايه استعالة الا لو حد خبطك في ظهرك دهر هعطيك واحد في ظهرك قلت ايه ايه ده مش بالقراءة اعوذوا الهو اشترجين وليه راي مش من صاحبك يعني لا يعني عشان تستأنف القراء اما اذا كان العرض اجنبي طيب دخل علينا واحنا بنقرأ كده طيب عليكم اهلا اهلا اهلا يا عم الحج تفضل ها ما تيجي تستأنف اعوذوا بالله من اشترج قاعد في البيت يلا حج نزل هتلينا ايش طب حاضر هخلط الصورة دي وهنزل اجيب ايش لا بس تقولها في سرّك خبّالك في الحتّة ديه بالزّت وإيه لا تقولها كنا هروم لا تغير مرحبا تغير مشاكل عاديين يا عمّل حسّة أتعدي في سرّك وحاجّش معه خلاص يا حباية؟ يبقى إذا كان القاطع للكراءة عارض لا يتعلق بالكراءة عند التئناف الكراءة نستنى بإين؟ استعاد أما إذا كان العارض يتعلق بالكراءة أو عارض قهري عند استئناف القراءة لا نستأنف فيه استعادة بعد كده حبايبي اخر حاجة مراتبها يبديد كده احكام الايه الاستعادة سهلة بعد الاستعادة عم نخش على البسماء مراتبها بصة حبايبي. طبعا حضرتك اما تتيجي تقرأ بتقول ايه اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم او أعوذ بالله, الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني حسن انت بتقرأ لك بسم الله الرحمن الرحيم وليقل مثلا ايه قل هو الله واحد يا الله حباك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من السعادة ده دي يعني اسمها الاول بسم الله الرحمن الرحيم دي ما التاني بداية القراءة كان بداية صورة يعني او من وقت صورة ده اسمه ايه التالي يلا مراتبه انت حافظ بقى مراتبه القطع مقدم على الوطن اول حاجة قط الجميع لا حاجة واحدة واحدة كده القطع. اي كلمة اي جملة بداية قطع يبهي المقدم قطع الجميع يعني ازاي بقى قطع الجميع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وطاف تاخد نفس بسم الله الرحمن الرحيم وبعد كده قل هو الله أحد يبقى ده اسمه ايه حاول تبدأ بكلمة قط تاني حاجة لا يا حبيب قلبي حاول تبدأ بكلمة قط قاطع الاول مع وقف الثاني بالثاني يلا حباج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد. الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد يلا حبيبي لا لقيت البق خلي كلمة قطع مكان وصل واصف و كلمة واصف ما ليه بق؟ واصف الأول مم؟ الثاني مع قطع التال يلا حبيب قلبي قول لي كذا أقسم أقسم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كله والله واحد. لو انت بقى الشيخ الطبلاوي بقى نافتك طويل وزي الفل يبقى ايه و و نجيب ال لا يابا ولا نجيب الربع لحاجة حاجه الكلام بيتسجل هي واحدة وحصن الحمد لله تمام صح كده هتقول لي نجيب الرابعه لا ما الشيخ مع بعضه بس انت تبقى تجيب الرابعه لا يلا حبايبي بعد كده ايه ها. وصل الجميع نقول بقى وصل الجميع يا حبايبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كله الله احد يبقى في باب الاستعاده مفيش وجه محظور اي وجه هتعمله جائز خلاص خلاص وهذا الترتيب على حسب الافضليه يعني افضل وجه قطع الجميع الوجه اللي بعده قطع الاول مع وصل الثاني بالتالي بعد كده وصل الأول بالثاني مع قطع الثالث الربع الرابع وصل الايه جاء فاء الاعاده بسرعه كده استعاده تعانه حكمها على قولين وانت عارف ولكن عند جمهور العامة نحلوها بالنسبه للقراءه قبل القراءه طيب الفاظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول ايه وان وان وإن لربك تنزيها فلست مجهلة ماذا لو قطع القراءة عرض اجنبي نستأنف بإستعاذ عارض قاري أو عارض تعلق بالقراء لا نستأنف بإستعاذ متى يظهر بها في المحافل وعند التعليم أو إذا كان القارئ يقرأ في حلقة وكان هو المتدئ وفي غير هذه المواضع يصر بالإستعاذة خلاص مراتبها لها أربع مراتب قطع جميع قطع الاول مع وصل الثاني بالثالث وصل الأول بالثاني مع قطع الثالث رابع حاجة وصل ايه جميع خلاص يا حبايبي نقلب على غيره على غيره ده بقى... ناخد بقى ايه البتمله طويله اصلا أحكام الميم استاكنة ونخلصة عشان بقيتها كده درس إيه آه درس استعادة والميم استاكنة مرة جانا نتكلم عن البتمالة مثلا وأحكام اللاماتة والنون استاكنة يعني ك... كما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا أحكام الميم استاكنة الميم استاكنة سهلا جدا جدا جدا جدا ها ممتاز جميل والله جزاك الله خير انت عارف بقى الميم السكنة الميم السكنة قول لي كده اختار قالوا ميم فيهم اللي عليا فتحة واللي تحتها كسرة واللي عليا ضمه <تصفيق> اللي عليا سكون <تصفيق> ايوة تمام. هي الميم التي لا حركة لها ايه الحركة لها دي يعني لا فتحة, لا فتحة ولا كسرة ولا إيه ولا ضم طبعا الميم السكنة حبادي زم الشيخ قال لك كده ممكن تأتي في الافعال يعرف دارك جبل فعل فيه ميم سكنة إيه؟ طوم صح كده يمحق مثلا كده ممكن تأتي في الحروف ألم ألم ترى كيف فعل ربك ده الفيل ألم ده حرف طيب ممكن تأتي في الأسماء حتى يجيب لي اسم فيه ميم ساكنة أي ميم فيه ها لا إبراهيم غلط أم جد جميل صح أم جد ده ميم ايه تاكنة موجودة في إيه في اسم الاخ علي إبراهيم ابراهيم مش مين ساكن عارفين ليه لقت البس اتق لا لا لا لا لا فاكر الكلام يا حاج احنا عايزين الميم التاكنه يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي سكونها أصلي وليس سكون عارض وليس سكون ايه <تصفيق> وأنا ولا فاهم أصلي ولا فاهم عارض صل على النبي يا عم لا لا ما ليش دعوه بالممنوع من الصرف من عارف اسم معجم ممنوع من الصرف انا واخد بالي من الكلام ده انا عايز اقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم دي في المصحف اصلها ايه الرحيني يعني اصلها ايه مكسورة صحيح جدا ولا ايه بس انت ما بتوقف على بتعمل في ايه السكون ده اصل ولا انا اللي عمله انا اللي عمله عشان ها يبقى دي مم ساكنة الرحيم ساكنة في حاله الوقف يعني سكون ايه ده اصل ولا عارف لا الميم استاكنة اللي احلي بنتكلم عليها احكام الميم استاكنة دي بتميم استاكنة سكون اصل لي. يعني سكون يعني ساكنة وقفا ووقفا. وقفا وايه? ووقفا. تالي كلامة يا حبيبي? تالي كلام او ليه? نعرف بل من الساكنة. مين? لا حركة لا. تأتي في الافعال والاسماء والحروف. وسكونها سكون اصلي. وليس سكون ايه? عارض. واخد بالك انت من مضاء ابراهيم. لما يا إبراهيم دي يا إبراهيم هتلاقي إبراهيمه لأن إبراهيمة كما نفعش إبراهيمة عشان ده ما بنوان نصرف تاكنة واطلا وإيه واطلا خلاص طبعا إن تأتي الميم تاكنة اختار في تنفع تأتي في بداية الكلام الله الله الله ليه يا عم شو يا عم لا يبدأ بإيه بتاكن يبقى تأتي متوسطة ومتطرفة قم في الاخر متطرفة. صحك? ينحق. دي ايه? متوسطة. خلاص? يبقى المين مستكنة تأتي يا حبابي. متوسطة. متطرفة. وقد اخر حاجة بقى. وقد تكون زائدة او اصلية. زائدة او ايه? يعني ايه? ينحق. المين مستكنة دي زائدة ولا اصلية? اصلية. ينفع الشلا من الكلمة يا جماعة الله. ما ينفع الشلا. طب لهم. من مين الساكنة دي ممكن تكون اصلية ممكن تكون زائدة صحيح كده قال ليه يمحق ها اصلية طب عليكم لا زائدة للجنب. اسمها مين جمع مانا ما ممكن اخله عليك صحيح كده ممكن اخله عليك صحيح كده قال ليه ما ممكن اقول عليكم ها. يعني عليك وعليك خلاص انا شلط المين لا هم دي زائدة ما انا ممكن اقول له صحيح كده قال ايه ممكن اقول لها يبقى انين دي ليسك من اصل الكلمة صح كده قال ايه يبقى ممكن تكون ايه زائدة او اصلي المية مستاكنة لقى ثلاث احكام زي ما اخدت كده بالظبط كده مع, مع الشيخ اخفاء اخفاء ويسمى اخفاء شفوي او شفوي اضغام ويسمى يا حبايبي اضغام ايه مثلين صغير وازهار ويسمى ازهار شفوي او شفوي خلال كلا قبل ما ناخد الاحكام فيه معروبة كمان اثلاف مثل الطحر والميم انتسكن تجي قبل الهجة لا الف لينة لذي الحجة يعني الميم الساكنة تأتي قبل جميع الحروف في اللغة العربية ما عدا حرف الايه الالف الساكنه مش عارف طيب لا لا انت واحدة واحده كده عشان تفهم عشان تفهم ما مش دي الف مد الالف المد المد يا حبايبي دايما ساكن دايما ايه فاكن. والالف الماديه ما قبلها طول عمر مفتوح يبقى طالما الف يبقى لازم الحرف اللي قبلها ايه طالما ألف مد يبقى لازم الحرف اللي قبلها ايه طب قالت مد تيجي قبلها مين ساكنه مستحيل ما تحصلش عند العرب طالما ألف مد استنى استنى ما ما هي استنى نا اي الف مد قال قال قبل الألف ايه حرف يغنى دي حاجه يبقى هل ينفع قبل الألف الماديه يجي م ساكنه خلاص كده يا جماعه يبقى إن الساكنة تأتي قبل أي حرف ما عدا حروف المدى الثلاثة ما عدا حروف المدى الثلاثة الساكنة يعني السواكن ها؟ السواكن الحروف يا جماعة السواكن عشان ما ينتهرش يا كتلك في اللغة كده هنا الساكنة ما ينتهرش co, الساكنة قبلها إيه؟ ها حرف ساكن طول عمرها في اللغة العربية long 읽 قبلها حرف إيه؟ لا مش متحرك كمان حرف هي كده قولا واحدا حرف إيه مسوح تعالى بقى احكام الميم الساكنه حبايبي تلات احكام اخفاء شفوي وكمان وضغام وتسمى ادغام ايه مثلين صغير وظار ايه شفاه صل على الله عشان خلاص الاقامه هكتب لك ايه نطلع منها جميع احكام الميم الساكن خلاص قال الله سبحانه وتعالى فبما فبما اه ده درس بص بص ايه جميله وهنجيب فيها كل حاجة ان شاء الله فبما نطق بيم فاقهم لعناهم وجعلنا احكام اللام دي حسة جاء ان شاء الله وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون لا لا مش دي دي بتاعة سورة, سورة النساء فبما نقضيهم ميتا وكفرهم اه اه وكفرهم وكفرهم بآيات الله ها ها لا ما فيش بقى فالنو يقضيهم ميتا وكفرهم بآيات الله على طول فبما نقضيهم ميتا وكفرهم بآيات الله وقتلهم ال وقد لهم مل ان بياء بغير, بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غل بل لعنهم الله بكف ريهم فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمنون الا قليلا نطبق الايه دي وبعد كده ناخد ايه تاني بصوا يا حبايبي فبما نقضهم ميتاقه فبما نقضهم نقضهم هم مين دي ايه تكن وراءها مية يا قوم. مي مي مية مية متحرك يبقى الاولين ايه تاكنة والتانية ايه متحرك اما تيجي الاولين الاولين هي تاكنة والتانية بنعمل عملية اضغام اسمه يا جماعة مثلين ما هي هي المين يعني ايه كلمة مثلين يا جماعة يعني طالعين من نفس المخرب ولا من نفس الصفات يعني بالدلبي هم الحرفين زي بعض حرف جاء الحرف صغير صغير يا جماعة بيبقى الاول ساكن والتاني ايه متحرك تاني يعني ايه كلمه صغير صغير ساكن ومتحرك طب يا شيخ افرض الاثنين اتحركوا بس مش موضوعنا اسمه كبير اسمه ايه خلاص كده طب افرض اتعكس ومتحرك وساكن مطلق اسمه ايه مطلق احنا بنتكلم على ايه دلوقتي يا حبايبي ها ساكن اسمه ايه ده صغير تاني هنعمل ادغام اسمه ادغام ايه اثنين ها صغير متى تبغى من الميم الساكنه اذا اتى بعدها م متحركة بنعمل عمليه يضع حرف ادغام الميم في الميم حرف الادغام حرف مين؟ ال م يبقى متى تضغم الميم؟ اذا اتى بعدها م طب بعد الصلاه ان شاء الله ولا انت الحصه بتاعتكم كده خلصت؟ لا. بعد الصلاه Olemme täällä. Olemme täällä. you yeah. on no. the